تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن نَّعِيمٍ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَخْوَرُ الله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 <متصفيق> <تصفيق> إن <بقرال> <تصفيق> الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <تصفيق> <اللحقي> الله أكبر الله